و َ ت َ ر ى س س ا ل ن ا س َ س ُ ك َ ر ً وَمَا هُم ب ِ س ُ ك َ ا ر ً و َ ل َ ك ن عَذَابَ ا ل ل َّ ه ش َ د ي د و ʌ م ِ ن النَّاسِ م َ ن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ ب ِ غ ي ر ِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ ك ل َ ش َ ي ط ا ن م َ ر ي د ك ُ ت ِ ب َ عَلَيْهِ أ َ ن ّ من هُ مَن تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْديهِ إِلَ ع ذ ا َ ا ب س ع ي ر يَاأَُّهَن س ُ ن ك ُ ت م ف ي ر ي ب م ِ ن َ ب ع ث ف َ إ ن ا خ ل ق ن ا ك م م ن ت ر ا ب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 و َ ن ُ ق ِ ر ّ فِي ر ا ل ْ أ َ ر ْ ح ا م ِ مَا نَشَاءُ ل َ ى ٰ أَجَلٍ م ُ س َ م َّ ث م َّ ن ُ خ ر ج ُ ك ُ م ْ ط ِ ف ل ا ثُمَّ ل ت َ ب ْ ل ُ غ ُ و ا أ ش ُ د َّ ك ُ م ْ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 وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً ف َ ذ َ ا أ َ ز َ ل ْ ن َ ا ع َ ل َ ي َ ا ل م َ ا ء َ ا َ ز َّ ت و َ ر َ ب َ ت و َ أ َ ب َ ت َ ت ْ مِنْ ك ل ز َ و ج ب َ ذ َ ل ِ ك َ ب ِ أ َ ن اللَّهَ ه ُ و ا ل ح َ ق ُّ و َ أ َ ن ه ُ י ُ ح ي ي ا ل م َ و ْ ت َ ى وَأَنَّهُ ع ل ى كُلِّ ش َ ي ْ ء ق َ د ي ر و َ أ َ ن السَّاعَةَ آ ت ي َ ة ٌ ل ا ر َ ي ب َ فِيهَا و َ أ َ ن ا ل ل َّ ه يَبْعَثُ مَنْ فِي ا ل ق ُ ب ُ و ر وَمِنَ النَّاسِ مَن, ال من يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ ع ِ ط ف ه ِ ل ِ ي ُ ض ِ ل ّ ع ن س َ ب ي ل اللَّهِ لَهُ فِي ا ل د ّ ن ْ ي َ ا خ ِ ز ْ ي و َ ن ُ ذ ي ق ُ ه ُ يَوْمَ ا ل ق ِ ي َ ا م َ ة ِ عَذَابَ ا ل ْ ح َ ر ي ق ذَلِكَ بِمَا ق َ د م َ ت ي َ د ا ك َ و َ أ َ ن ا ل ل َّ ه لَيْسَ بِظَلَّامٍ ل ِّ ل ع ب ي د وَمِنَ النَّاسِ مَن ي َ ع ب ُ د ُ اللَّهَ ع َ ل ى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ا ط م َ أ َ ن بِهِ و َ إ ِ ن أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ ع ل ى و َ ج ه ه ِ خَاسِرَ ا ل د ّ ن ْ ي َ ا و َ ا ل آ خ ِ ر َ ة ذ ل ك َ هُوَ ا ل خ ُ س ْ ر ا ن ا ل م ُ ب ي ن ي َ د ْ ع ُ و ن مِن د ُ و ن ا ل ل َ ه ِ مَا لَا ي َ ض ر ّ ه ُ وَمَا ي َ ن ف َ ع ُ ه ذ َ ل ك َ ه ُ و ا ل ض َّ ل ا ل ُ ا ل ب َ ع ي د ي َ د ْ ع و َ ل م َ ن ض َ ر ّ ه ُ أَقْرَبُ مِن ن ف ْ ع ِ ه ل ب ِ ئ ْ س َ ا ل م َ و ل ى و َ ل َ ب ِ ئ س ا ل ع ش ي ر إ ِ ن ا ل ل َّ ه ي ُ د ْ خ ِ ل ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا و َ ع َ م ِ ل و ا ا ل ص َّ ا ل ِ ح ا ت ِ ج َ ن ّ ا ت ٍ ت َ ج ر ي م ِ ن ت ح ت ه َ ا ا ل ْ أ َ ن ه َ ا ر إ ِ ن ا ل ل َّ ه يَفْعَلُ مَا ي ُ ر ي د مَنْ كَانَ يَظُنُّ أ َ ن َّ ن ْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْضُرْ هَلْيُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِينَ و َ ك ذ َ ل ِ ك َ أ َ ن ز َ ل ن َ ا ه ُ آ ي ا ت ٍ ب َ ي ِ ن ا ت ٍ و َ أ َ ن ا ل ل َّ ه يَهْدِي م َ ن ي ر ي د ٍ إ ن ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا و ا ل َّ ذ ي ن َ هَادُوا و َ ا ل ص َّ ا ب ي, الله ي, ي آ وا وا ن َ وَالنَّصَارَى و ا ل م َ ج و س َ و ا ل َّ ذ ي ن َ أ َ ش ْ ر ك ُ و ا إ ن ا ل ل َّ ه يَفْصِلُ ب َ ي ْ ن َ ه ُ م ي َ و م َ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م ََ الله على إِ اللهَّهَ عَ كلُلِّ شَيئيد شَهد أَلَم تَرَأن اللهَّهَ يَسجُدُ لَمَم فيِي السَّمواتِ وَمَمْ فِي الأرْرض وَشَّمسُ وَالقَمَر وَُّجُمُ وَالجِبالُ والالشَّجر و َْ وال وال وال ج, وال ج ب ا ل و ا ل ش ج ر, ج ش ج ر و ا ل د َّ و و َ ك َ ث ي ر ٌ م ِ ن َ النَّاسِ و َ ك َ ث ِ ي ر حَقَّ ع ل َ ي ْ ه ِ ا ل ع ذ ا ب وَمَن ي ُ ه ِ ن ا ل ل ه ُ فَمَا لَهُ مِن م ُ ك ْ ر ِ م إ ِ ن ا ل ل َّ ه ي َ ف ع َ ل ُ مَا ي َ ش َ ا ء ه ذ ا ن ِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي ر َ ب ِّ ه ِ م فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم والجلود و لهم مقاعد م من حديد كُلَّمَا أَرَادُوا أ َ ن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ م أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا ي ح َ ل َّ و ن َ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ م ِ ن ذَهَبٍ و َ ن ُ ؤ ل ُ ؤ ً و َ ل ِ ب ا س ُ ه ُ م ْ فِيهَا ح َ ر ي ر و َ ه ُ د و ا إ ل َ ى ا ل ط َّ ي ب مِنَ ا ل ق َ و ْ ل ِ و َ ه ُ د و ا إ ل َ ى ص ر ا ط ِ ا ل ح م ي د إ ن َّ ا ل ّ ذ ي ن َ كَفَرُوا و ي َ ص ُ د ّ و ن َ ع َ ن س َ ب ي ل اللَّهِ و َ ا ل ْ م َ س ج ِ د, ج س س ا, د ا ل ح َ ر َ ا م ِ ا ل ذ ي ج َ ع َ ل ْ ن َ ا ه ل ل ن َّ ا س ِ سَوَاءٌ ا ل ع َ ا ك ِ ف فِيهِ و َ ا ل ْ ب َ ا د و َ م َ ن ي ُ ر ِ د فِيهِ ب ِ إ ِ ل ح َ ا د ٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ م ِ ن عَذَابٍ أ َ ل ِ ي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ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 م ع ل و م ا ت ٍ ع َ ل ى مَا ر َ ز َ ق َ ه ُ م م ِ ن ب َ ه ي م َ ة ِ ا ل أ ن ع ا م فَكُلُوا مِنْهَا و َ أ َ ط ْ ع ِ م و ا ا ل ب َ ا ئ ِ س َ ا ل ف َ ق ي ر ث م َّ ل ي َ ق ض و ا ت َ ف َ ث َ ه ُ م و َ ل ْ ي و ف ُ و ا ن ُ ذ ُ و ر َ ه ُ م وَلْيَطَّوُفُوا ب ِ ا ل ب َ ي ْ ت ِ ا ل ع ت ي ق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 وَمَي ش ر ك ب ا ل ل ه ف ك أ ن م ا خ ر م ن ا ل س م ا ء ف ت خ ط ف ه الطيرُ أ تَهُ ب ِ ه ِّ ح ف ي م ك ا ل س ح ي ق ذ ل ك و م َ و ع ظ م ش ع َ ا ء إِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أ م َّ ة ٍ جَعَلْنَا م ِ ن س َ ك َ ل ِ ي ذ ْ ك ُ ر َ ا س ْ م اللَّهِ عَلَى مَا ر َ ز َ ق َ ه ُ م م ِ ن ب َ ه ي م َ ة ِ ا ل أ َ ن ع َ ا م ف َ إ ِ ل َ ه ُ ك ُ م ْ إ ل َ ه ٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أ َ س ْ ل ِ م ُ و َ ب َ ش ِّ ر ِ ا ل ْ م ُ خ ب ِ ت ي ن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 ف َ ذ ْ ك ُ ر و ا ا س م َ اللَّهِ ع َ ل َ ي ه َ ا ص َ و ا ف َ فَإِذَا وَجَبَتْ ج ن و ب ُ ه َ ا ف َ ك ُ ل و ا مِنْهَا و َ أ َ ط ع م ُ و ا ا ل ق ا ن ِ ع َ و َ ا ل م ُ ع ت َ ر كَذَلِكَ س َ خ َ ر ن َ ا ه َ ا ل ك ُ م ل ع َ ل َّ ك ُ م ْ ت َ ش ك ُ ر ُ و ن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 و َ ل ي َ ن ص ُ ر َ ن اللَّهُ م َ ن ي ن ص ُ ر ُ ه إ ِ ن اللَّهَ ل َ ق َ و ي ٌ ع َ ز ي ز ا ل َّ ذ ي ن َ إ ِ م َ ك َ ن َّ ا ه ُ م فِي ا ل أ َ ر ض ِ أ َ ق َ ا م و ا الصَّلَاةَ وَآتَوُ ا ل ز َّ ك ا ة َ و َ أ َ م َ ر و ا ب ِ ا ل م َ ع ر ُ و ف و َ ن َ ه و ُ عَنِ ا ل م ُ ن ك َ ر و َ ل ِ ل َ ه ِ عَاقِبَةُ ا ل أ ُ م و ر و َ إ ن ي ك َ ذ ِ ب ُ و ك َ ف َ ق َ د ك َ ذ َ ب َ ت ق َ ب ْ ل َ ه ُ م ق َ و ْ م ن و ح ٍ وَعَادٌ و َ ث َ م و د و َ ق َ و ْ م إ ب ر َ ا ه ي م َ و َ ق َ و ْ م ل ُ و ط وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ م ُ و س َ ى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَدْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيٍّ م ِ ن ْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ ع َ ل َ ى عُرُوشِهَا فَهِيَ خ َ ا و ي َ ة ٌ ع ل ى ع ُ ر و ش ِ ه َ ا وَبِئْرٌ م ُ ع َ ط ّ ل َ ة ٌ و َ ق َ ص ْ ر م ش ي د أ َ ف َ ل َ م ي َ س ي ر و ا فِي الْأَرْضِ ف َ ت َ ك ُ و ن ل َ ه ُ م ق ُ ل و ب ٌ ي ع ق ِ ل و ن َ بِهَا أَوْ آ ذ َ ا ن ي س ْ م َ ع و ن َ بِهَا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 وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخدتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا ت َ م َ ن َّ إِلَّا إ, إ ذ ت َ م َ ن أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أ ُ م ْ ن ِ ي َ ت ِ ه ِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا ي ُ ل ْ ق ِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِ و ا ل ل َّ ه ُ ع َ ل ي م ٌ ح َ ك ي م ل ِ ي َ ج ْ ع ل مَا يُلْقِي ا ل ش َّ ي ْ ط ا ن ُ ف ت ْ ن َ ة ً ل ل َّ ذ ي ن َ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ و َ ا ل ْ ق َ ا س ي َ ة ِ ق ُ ل و ب ُ ه ُ م وَإِنَّ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن َ لَفِي ش ِ ق ا ق ٍ ب َ ع ي د و َ ل ي َ ع ل َ م َ ا ل ذ ي ن َ أ و ت ُ و ا الْعِلْمَ أ َ ن ه ُ ا ل ح َ ق ُّ مِن ر َ ب ِّ ك َ ف َ ي ؤ م ِ ن و ا ب ِ ه ف َ ت ُ خ ب ِ ت َ ل َ ه ق ُ ل و ب ُ ه ُ م و َ إ ِ ن اللَّهَ ل َ ه ا د ِ ا ل ذ ِ ي ن َ آ م َ ن و ا إ ل َ ى صِرَاطٍ م ُ س ْ ت َ ق ِ ي م و َ ل َ ا يَزَالُ ا ل َّ ذ ي ال ن َ ك َ ف َ ر و ا فِي م ِ ر ي َ ة ٍ م ِ ن ه ُ ح َ ت َ ى ت َ أ ت ِ ي َ ه ُ م السَّاعَةُ بَغْتَةً أ َ و ي َ أ ت ي َ ه ُ م ع ذ َ ا ب ُ يَوْمٍ ع َ ق ِ ي م ا ل م ُ ل ك ُ يَوْمَئِذٍ ل ِ ل َ ه ي َ ح ك ُ م ُ ب َ ي ْ ن ه ُ م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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذ َ ل ِ ك َ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا ع ُ و ق ِ ب َ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ ا ل ل ه َ يُولجُ الليلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِج النَّهَارَ فِي الليْلِ وَأَن اللهَّهَ سَمعُون بَصِي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 فَ تُصْحُ الْ الأرضُ مُخضَرََّ إِ اللهَّهَ لَطيفٌ خَبير لَ م ا ف ي ا ل س َّ و ا ت و م ا ف ي ا ل أ ر ض و َ ن ا ل ل ه َّ ه و ا ل غ َ ي الحَم.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 و َ ه ُ و ا ل َّ ذ ي أَحْيَاكُمْ ث ُ م ّ ي ُ م ي ت ُ ك ُ م ثُمَّ ي ُ ح ي ي ك ُ م إ ِ ن ا ل إ ِ ن س َ ا ن َ ل َ ك َ ف ُ و ر لِكُلِّ أ م َّ ة ٍ ج َ ع ل ْ ن َ ا م َ ن س َ ك َ ن ه ُ م ن ا س ِ ك ُ و ه فَلَا ي ن َ ا ز ِ ع َ ن ك َ فِي ا ل أ م ْ ر ِ وَدَعْ إ ل َ ى ر َ ب ّ ك و َ ا د ْ ع إِلَى رَبِّكَ إ ن ك َ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن ج َ ا د َ ل ُ و ك َ فَقُلِ ا ل ل َ ه ُ أ َ ع ل َ م ُ بِمَا ت َ ع ْ م َ ل و ن َ اللَّهُ ي َ ح ك ُ م ب َ ي ْ ن َ ك ُ م ي َ و م َ ا ل ْ ق ِ ي ا م َ ة ِ فِيمَا ك ُ ن ت ُ م فِيهِ ت َ خ ْ ت َ ل ِ ف ُ و ن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 و َ ي ع ْ ب ُ د ُ و ن َ مِن دُونِ ا ل ل َ ه ِ مَا ل َ م يُنَزِّلْ ب ِ ه س ُ ل ط َ ا ن ً ا وَمَا ل َ ي س َ ل َ ه ُ م بِهِ ع ل م وَمَا ل ِ ل ظ َ ا ل ِ م ي ن َ مِنْ ن َ ص ي ر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 و َ إ ن ي َ س ْ ل ُ ب ْ ه ُ م ا ل ذ ّ ب ا ب ُ ش َ ي ْ ئ ا ل َ ا يَسْتَنقِذُوهُ م ِ ن ْ ه ضَعْفَ الطَّالِبِ و َ ا ل م َ ط ل و ب ِ مَا ق َ د َ ر ا ل ل َّ ه حَقَّ ق َ د ْ ر ه إ ِ ن اللَّهَ ل َ ق َ و ي ٌ ع َ ز ي ز ا ل ل َّ ه ي َ ص ط َ ف ِ ي مِنَ ا ل م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ِ ر س ُ ل ً ا وَمِنَ ا ل ن َّ ا س إ ِ ن ا ل ل َّ ه س َ م ي ع ٌ ب َ ص ِ ي ر ي َ ع ل َ م ُ مَا ب َ ي ن َ أ َ ي د ي ه ِ م وَمَا خ َ ل ف َ ه ُ م وَإِلَى اللَّهِ ت ُ ر ج َ ع ُ ا ل أ ُ م ُ و ر يَا أ َ ي ه َ ا ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا ا ر ك َ ع ُ و ا و َ ا س ْ ج د ُ و ا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ ت ُ ف ْ ل ح ُ و ن وَجَاهِدُوا فِي ا ل ل ه ِ حَقَّ جِهَادِهِ ه ُ و ج ت َ ب َ ا ك ُ م ْ وَمَا جَعَلَ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ فِي ا ل د ّ ي ن مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أ َ ب ي ك ُ م ْ إ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م مِلَّةَ أَبِيكُم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا ل َ ك ُ و ن َ ا ل ر َّ س ُ و ل ش َ ه ي د ً ا ع َ ل َ ك ُ م ْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ و َ آ ت ُ و ا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ